5. استمع إلى أرقام العقود والجمل، ثم اقرأها واكتبها في دفترك. 10. شاهدتم عشر مسرحيات حديثة في هذه السنة. 20. عشرين. كتب عشرون أديبا معروفا روايات مشهورة في هذه السنة. ثلاثون، ثلاثين قرأتن ثلاثين كتابا مشهورا أربعون، أربعين شاهدنا ثلاثين مسرحية كلاسيكية في أربعين يوما خمسون، خمسين اشترك خمسة شعراء مشهورين في الاجتماع الدولي وكلهم شعراء معروفون، واستمع إليهم خمسون شخصا تقريبا،